فاني بالعهود وفي انا مسلم وموالي شيعيه هذا الفؤاد طبا وجد بصدره عرش تسامى وارتما لعلي اسلمته كف الامام بعينك بالدين نبط طاهر وزكية أنا من ولاء ما تطأت أشأنه أبدا وما كان يكون محنية فوجدتني أسم وحبي رفعتي وبلغت نورا بالمكان عليا لولا الولاية ما سموت ودونها ذنبي وخيري بالحياة سوية تالله لو عصف الأعادي غالني يلقاني صلفا بالولاء قوية حتى وإن جنحت لفقر حاجتي فبها أكون مدى الزمان غنية هذا وإن شد المصاب جواره تلقاني أبكي حالها المدمية وهي السمو وحسمها فيه الغنى والنهج فوز هادي مهضية فبها تقدم آدم مستغفرا وبها غدا من ذنبه معفيا الفلك حطت والولاية حفها لولاها نوح لم يكن محميا حتى الخليل بحفظها وبعينها أضحى إمام مرسلا ونبيا يا مريم ناداها فيها فاحتمت وإذا الملاك ممثلاً إنسياً جئنا ببشرى والكريم بحكمه أن يجعل النخل العقيم مجنية ولك الحماية أنجبي بولاية رعي اليهود بابنك مضحية وكذا ابن متى والوسيم ووالد أعمى وأيوب الصبور ويحيا ان صاحت الأقدار بالآل احتموا وحوائج فيهم غدت مقضيا كم آية شهدت لفضل أئمة بل كم حديث مسند مرويا خابت عقول الحاقدين فأنجبت فكراً بغيظاً غاوياً مغوية استلهمت أفكارها أشرارهم أرباب مبغى والأصول بغية فهو تسند حفظها بنفاقها خشباً جداراً موهناً مهرية من عاندت آل الرسول تكبذت حشرا ونارا والعذاب عتيا آل النبي نجاتنا فترقبوا يوم المفاز بطلعة المهدية والوتر يبرز للأنام بطفنا والحق يصدح يا حسين ذويا كان السداد أيا عوالم فاشهدي عاد الفؤاد الملتظي المسبية يا آل أحمد بالعواتق تأركم هذا الحسين على الترى مرمية فرعون يصحو حينها من غفلة وإذا العقيم ونحره مبريا فنقيم عرسا للحسين بعاشر ونزف دمعا والرؤوس هدية يااتي واخدت احشم بالظهور مناتي يكريكعثر في القلوب تفتطرت واسترسلت في سردها آهاتي الهم حربي جافم في مهجتي والحزن سيفي والدموع قناتي أتراك ترضى بالأنام تململت فتكبدت من ظالم وعصاتي أتراك ترضى فالقلوب توجلت والدين فيها جثة ورفاتي خذني فما عادت تمني حيلة والموت أزكى من عبيق حياتي خذني فأني مولعا بلقائكم قارعت بيض الشوق والحسرات أترى أبدل جنة بلقائكم كلا فوجبك مبتغى الجناتي أم هل أبدل همسكم بكلامها؟ إن هاجت علي وفاتي قسم لنورك بالأنام بقاؤه كجهادها وكصومها وصلاته عجل فددك جوارحي فلصبرنا قد ناوشته بحرب هلونات أما الحياة فطعمها من دونكم أجاج حولت لفراتي قطر ترقرق والليالي أظلمت علت ترقرق يخدع الوجنات يا كعبة الأنوار جئتك شائقا حجا قصدت وأدمعي ميقاتي وإذا الجفون تضمدت من نزفها فاقت لتلقي بالفلا نظراتي ما إن رأت لمغيبكم متنفس حتى وهزت مقلتي دمعاتي عادت بطول مغيبكم حسراتنا حتى تمخض همنا لوعاتي أينام سيبك والقلوب تدرعت كلا ولكن النفوس عرات أتراك تنظر للبرية صامتا كلا ونحجك يرفع الهامات لكنها هذه الحياة وولدها عدم الضمير وما يعول طغاتي عبدت ظلاما واستمالت رأيها فترى المساجد أصبحت حاناتي هم للفساد تكاتف وتلاحم أما العدالة قدمت لشتاتي أحفاد عبد الدار يعلو شأنهم صاروا لدهج الله خير حماتي باعوا العقيدة بالخمور أبوقهم خلاهم للنهج خير دعاتي قتلوا الحسين بنو أمية وارتبوا للدين سحقا عله لمماتي عذراً إمامي إنني متضارب يا مهجتي وسفينتي ونجاتي فأقول عجل والأنا متفرقت أو لا تعجل تلتضي جمراتي أو لا تعجل تلتضي جمراتي